ألف را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسقر الشمس والقمر كل يجري لأجل المسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقايا ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل السمراء جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليلة النهار إن في ذلك لا آيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا تراباً لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزر ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فالوكل إن في ذلك لا آيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهما إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعدلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قولهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه وإن ربك أشدد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه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 وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه ليستجيبون لهم بشيء إلا كباسة كفيه إلى الماء لأبلغ غفاء وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال الله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 فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار بتغاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطئ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكس في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد الله أكبر يوصل ويخشون ربهم ويخابون سوء الحساب والذين صبروا اعتغاء وجه ربهم وقاموا الصلاة وأنفقوا إما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وجرعياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقذون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يرشط ربق لمن يشاء ويقدر وفرحه بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا بالآخرة لا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنتم وقل إن الله يظل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوبه الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسنوا آب كذلك أرسلناك في أمتي وقد خلت من قبلها أمم لتتلع عليهم الذي يحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت بجبال الجبال وأقطعت به الأرض وأقلم به الموتابا لله الأمر جميعا أفلم يأس الذين آمنوا أن يشاء الله لهد الناس جميعا ولا يزال الذين كبروا تصيبهم بما صنعوا مقارعة أو تحل قريبا من دارهم, قريبا من دارهم حتى يعطي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استوزئ برسل من قبل كثانيت للذين كبروا ثم ما أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت واجعلوا لله شركاء تسموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كبروا مفرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة يا شك وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي يعج المتقون تجري من تحتها العنهار وخلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتناهم الكتاب يفرحون بما انجل إليك ومن الأحزاب من يقر بعضك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 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده هم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوقينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أننا نأفي الأرض وننقصها من أطراضها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين بيوا قبلهم فلله المكر جميع يعلم ما تكسب كل نفسه وسيعلم الكفار لمن عكم الدار ويقول الذين كفروا لاستمر سنقل كفى بالله بيني شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب